غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة؟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 Alam tara in alladhina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral wa bi'sal qarar مصيركم إلى النار. قل لعبادك الذين آمنوا يقيم الصلاة ويوفقوا مما رزقناهم ويوفقوا مما رزقناهم سر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 وسخر لكم الفلك لتدري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتمون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظنوم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام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 ربنا إني أسكنت من درييتي بوادي الغير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليمقيم الصلاة ربنا ليمقيم الصلاة فدعا الأفئدة من الناس تهوي إليهم ورزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون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 ربين سميع الدعاء رب دعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب